ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجواكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولا تمن عمتي عليكم ولا تهتدون.